خلاص ما بقينا ت ن ي ن طول ع م ر ي ن ع ي ش ن روح وحدك دلوقتي خلاص بقينا روحين تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا ت ن ي ن طول نروح وحدك دلوقتي عمري نعيش خلاص غيرت مشاعري واحساسي خ ل ت ن ي اعيش جنبك وبعيد بتحمل قربك وبقاسي ومشيت وياك ورجعت وحدي ي ر مشاعري ت خلتني اعيش احساسي و و جنبك بعيش 「おばけをバカにして」<音楽> 「なべ انا اتنين ل عمرنا عايشين روح وحدك د ل و ق خلاص